الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إذاه إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمد العبد هو رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مجلسنا الرابع من مجال السماع كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني يرحمه الله تعالى يقضره عليكم عمر البساطي يقول وحمه الله باب ذكر هاء الكناية كان ابن كثير يصل هاء الكناية عن الواحد المذكر إذا انضمت وسكن ما قبلها بواو وإذا كسرت وسكن ما قبلها بياء فإذا وقف حدث تلك الصلة لانها هذه وسواء كان ذلك الساكن حرف صحة أو حرف علة فالمضمومه نحو عقلوه وشروه وفرتاه وفليصمه وفبشروه ومنه وعنه وشبهه والمكسورة نحو لأخيه وأبيه وتؤويه وفيه وأبويه وإليه وشبهه وهذا إذا لم تلقى الهاء ساكما نحو يعلمه الله وعنه السوء وفأراه الآية وآتاه الله وعليه الله وشبهه إلا قوله عنه تلهى في مذهب البزي فإنه يصل الهاء بواو مع تشديد التاء بعدها لأن التشديد عارض والباقون يقدرسون الضمة والكسرة في حال الوصل فيما تقدم وكلهم يصل المكسورة بياء والمظمومة بواو إذا تحرك ما قبلها حيث وقع وبالله التوفيق قال رحمه الله باب ذكر المد والقصر يعلم أن الهمزة إذا كانت مع حرف المد واللين في كلمة واحدة سواء توسطت أو فلا خلاخلة بينهم في تمكين حرف المد زيادة وذلك نحم قوله عز وجل أولئك وشاء الله والملائكة ويضيئ وهاء مقرأ وشبهه فإذا كانت الهمزة أول كلمة وحرف المد آخر كلمة أخرى فإنهم يختلفون في زياده التمكين لحرف المد هناك فمن كثير وقالون بخلاف عنه وأو سعيد وغيره عن اليزيدي يقصرون حرف المد فلا يزيدونه تمكينا على ما فيه من المد الذي لا يصل إليه إلا به وذلك نحم قوله عز وجل بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفي آياتنا ويا أيها الناس وهؤلاء وقالوا آمنا وشبه وهؤلاء أقصر مدا في الضرب الأول المتفق عليه والباقون يطولون حرف المد في ذلك زيادة وأطوله مدا في الضربين جميعا ورش وحمزة ودونهما عاصم ودونه ابن عامر والكسائي ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق وقالون من طريق أبي نشيط بخلاف عنه وهذا كله على التقريب من غير إفراط وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحدر وبالله التوفيق فصل وإذا أتت الهمزة قبل حرف المد سواء كانت محققة أو ألقى حركتها على ساكن قبلها أو أبدلت نحو قوله آدمة وآثروا وآمنوا ولقد آتينا ومن اوتي واتيلاف قريش ايلافهم وللايمان ويستهزئون هؤلاء يا وشبهه و شبهه فان اهل الاداء من مشيخه البصره الاخذين بروايه ابي يعقوب عن ورش يزيدون في تمكين حرف المد في ذلك زياده متوسطه على مقدار التحقيق واستثنوا من ذلك قوله إسرائيل حيث وقع فلم يزيدوا في تمكين اليائفيه وقد أجمعوا على ترك الزيارة إذا سكننا قبل الهمزة وكانت الساكن غير حرف مد غلين نحو مسؤولة ومضومة والقرآن والضمآن وشبهه وكذلك إن كانت الهمزة مجتلبة للابتداء نحو إيت منا إيت بقرآن إذا اللي وشبهه والباقول لا يزيدون في إشباع حرف المد فيما تقدم وبالله التوفيق قال رحمه الله باب ذكر الهمزتين المتلاصقتين في كلمة اعلم أنهما إذا اتفقتا بالفتح نحو أأنذرتهم وأأنتم أعلموا وأسجدوا وشبهه فإن الحرميين أبا عمرو وهشاما يسهلون الثانية منهما وورث يبدلها ألفا والقياس أن تكون بين بين وابن كثير لا يدخل قبلها ألفا وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونها والباقون يحققون الهمزتين فإذا اختلفتا بالفتح والكسر نحن قوله اذا كنا ترابا وأإله مع الله وأئن لنا وشبهه فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية وقالون أبو عمرو يوخلان قبلها ألفا والباقون يحققون الهمزتين وهشام من قراءتي على أبي الفتح يدخل بينهما ألفا في جميع القرآن ومن قراءة على أبي الحسن يدخلها في سبعة مواضع في الأعراف أئنكم وأئن لنا لأجر وفي مريم فإذا ما مت وفي الشعراء أئن لنا لأجر وفي الصافات أئنك وأئفكا وفي فصلت أئنكم ويسهل الثانية هنا خاصة وإذا اختلفت بالفتح والضم وذلك في ثلاثة مواضع في آل عمران قل أأنبئكم وفي الصاد أأنذل عليه وفي القمر ألقي الذكر فالحرمي يهد وأبو عمر يسهلون الثانية وقالون يدخل بينهما ألفا وهي من قراءة على أبي الحسن تحقق الهمزتين من غير ألف بينهما في آل عمران ويسهل الثانية ويدخل قبلهما ألفا في الباقيتين كقالون والباقون يحققون الهمزتين في ذلك كله وهشام من قراءة على أب الفتح كذلك ويدخل بينهما ألفا وبالله التوفيق قال رحمه الله باب ذكر الهمزتين من كلمتين اعلم أنهما إذا اتفقتا بالكثر نحو هؤلاء إن كنتم ومن النساء إلا وشبهه فقنبل وورش يجعلان الثانية كلياء الساكنة قال أبو عمرو وأخذ علي ابن خاطان لورش بجعل الثانية مكسورة في البقرة في قوله تعالى هؤلاء كنتم وفي النور على البغاء أردنا فقط وذلك مشهور عن ورش في الأداء دون النصة وقالون والبزي يجعلان الأولى كلياء المكسوره وأبو عمرو يسقطها والباقون يحققون الهمزتين معا فإذا اتفقتا معا بالفتح نحو جاء أجلهم وشاء أنشر فورث وقنبل يجعلان الثانية كالمده وقالون والبزي وأبو عمرو يسقطون الأولى والباقون يحققون الهمزتين معا فإذا اتفقتا بالضرب وذلك في موضع واحد في الاحقاف في قوله عز وجل أولياء أولئك لا غير فورح وقنبر يجعلان الثانية كالواوي الساكنة وقالون والبزي يجعلان الأولى كالواوي المنهمة وأبو عمرو يسقطوهما معا والباقون يحققونهما معا قال أبو عمرو ومتى سهلت الهمزة الأولى من المتفقتين أو اسقطت فالألف التي قبلها ممكنة على حالها مع تحقيقها اعتدادا بها ويجوز أن تقصر الألف لعدم الهمزة لفظا والأول أوجه فاذا اختلفتا على أي حال كان نحو قوله السفهاء ألا ومن الماء أو مما وشهداء إذا حضر ومن يشاء إلى صراط مستقيم وجاء امه وشبهه فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية والباقون يحققونهما مع قال أبو عمرو والتسهيل لإحدى الهمزتين في هذا الباب إنما يكون في حال الوصل لا غيره لكون التلاصق فيه وحكم تسهيل الهمزة في البابين هو أن تجعل بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها ما لم تنفتح وينكسر ما قبلها أو ينضم فإنها تبدل مع الكسرة ياء ومع الضم واوا وتحركان بالفتح والمكسورة المضموم ما قبلها تسهل على وجهين تبدى رواوا مكسورة على حركة ما قبلها وتجعل بين الهمزة والياء على حركتها والأول مذهب القراء وهو آثر والثاني مذهب النحويين وهو أقياس وبالله التوفيق قال رحمه الله باب ذكر الهمزة المفردة يعلم أن ورشا كان يسهل الهمزة المفردة سواء سكنت أو تحركت إذا كانت في موضع فإن الفعل فأما الساكنة نحو قوله يأخذ ويأكل وتألمون ولقاء نأتي ونؤمن والمؤمنون ويؤثرون ويؤتون والمؤتفكات وهذا والذي اتمن والملك اتوني وشبهه والمتحركة نحو قوله يؤدني إليك ومؤجلا والمؤلفة ومؤذن ويؤخرهم وتؤاخذن وشبهه واستثنى من الساكنة وتؤوي إليك والتي تؤويه وسائر باب الايواء حيث وقع نحو المأوى ومأواهم ومأواكم وفأووا إلى الكهف وشبهه ومن المتحركة ولا يؤده وتؤذهم وكذلك مآبا ومآرب وما تأخر وشبهه إذا كانت صورتها ألفا فهمز جميع ذلك والباقون يحققون الهمزة في ذلك كله ولأبي عمرو وحمزة وهشام مذاهب أذكرها بعد إن شاء الله قال رحمه الله فصل وسهل ورس أيضا الهمزة من بئس وبئس ماء والبئر والذئب ولألا في جميع القرآن وتابعه الكسائي على الذئب وحده فترك همزه والباقون يحققون الهمزة في ذلك كله حيث وقع وبالله التوفيق باب ذكر نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها اعلم أن ورسا كان يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها فيتحرك بحركتها وتسقط هي من اللفظ وذلك إذا كان الساكن غير حرف مد ودين وكان آخر كلمة والهمزة أول كلمة أخرى والساكن الواقع قبل الهمزة يأتي على ثلاثة أضرب فالضرب الأول أن يكون تنوينا نحو قوله من نبي إلا ومن شيء إذ كان وكفؤا أحد ومبين أن يعبد وشبهه والثاني أن يكون لام المعرفة نحو الأرض والاخره والآذفة والأولى والآن والأذن وهذا وان كان متصلا مع الهمزه في الخط فهو يجري عند القراء مجرى المتصل والثالث أن يكون سائر حروف المعجم نحو قوله من آمن ومن استبرق وأذكر إسماعيل وألف لام ميم أحسب وقالت تكسرون وقالت أخراهم وخلو إلى وتعالوا أتلوا ونبأ ابني آدم ودواتي أكل مشبهه واستثنى أصحاب أبي يعقوب عن ورث من ذلك حرفا واحدا في الحارقة وهو قوله كتابيه إني ظننت فسكنوا الهاء وحققوا الهمزة بعدها على مراد القطع والاستئناف وبذلك قرات على مشيخة المصريين وبه آخذ وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة في سائر ما تقدم مع تخبيص الساكن قبلها واختلفوا في قوله انا وقد كنتم وآ الآن وقد عصيت في يونس أن في القصص وفي قوله عابن الأولى في والنجم ويأتي الاختلاف في ذلك في موضعه إن شاء الله قال رحمه الله باب ذكر مذهب أبي عمر في ترك الهمز تعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج في قراءته أو قرأ بالادغام لم يهمز كل همزة ساكنة سواء كانت فاء أو عينا أو لاما نحو قوله يؤمنون ويؤلون والمؤتفكات وبئس وبئس ما والذئب والبئر والرؤيا ورؤياك كدأبي وجئت وجئتم وشئتم وشئنا راتم وطمأننتم وشبهه إلا أن يكون سكون الهمزه للجن نحو أو ننفأها وتسؤهم وان يشاء ويهيئ لكم وشبهه وجملته تسعة عشر موضعا أو يكون للبناء نحو أنبئهم واقرا وأرجئه وهيئ وشبهه وجملته أحد عشر موضعا أو يكون ترك الهمز فيه أثقل من الهمز وذلك في قوله وتؤوي وتؤويه لا غير أو يكون يوقع للكباس بما لا يهمز وذلك في قوله ورئيا أو يكون يخرج من لغة إلى لغة وذلك في قوله مؤصدة فابن مجاهد كان يختار تحقيق الهمز في ذلك كله من أجل تلك المعاني وبذلك قرات وبه آخذ فإذا تحركت الهمزة نحو قوله تعالى يؤلف ومؤذن ويؤخرهم وشبهه فلا خلاف عنه في تحقيق الهمزة في ذلك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه